حاشبه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيت ونخرجت من الصعودات تجعرون إلى الله تعالى ولكن الناس لا يعلمون ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل أنزل على الرسل والأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الوحي ما فيه كفاية لبيان طريق الخير لهم وبيان طرق الشر لهم ليفعلوا الخير ويتجنبوا الشر ولمسلم عن جند من رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك الحديث فيه تحذير من التألي على الله الحلف والحكم على الناس بدون برهان فرعي لا سيما في الحكم عليهم عن رحمة الله تبارك وتعالى أنها لا تنالهم وبالحكم عليهم بأنهم من أهل النار وأهل الجنة وأهل النار الحكم فيهم لله تبارك وتعالى وأن المأصية تنكر ينكر على العاصي ويذكر العاصي ويحذر من الوقوع في المعصية ويرشد إلى الطاعة ولكن لا يجوز لأحد أن يقسم بأن الله لا يغفر لفلا لأنك لا تدري ما عاقبته وما خاتمته وما هو الذي قد كتب له في المحفوظ هل السعادة أو الشقاوة؟ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا آه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد عليهم بالنار. فهؤلاء من شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بتصديقه. ومن شهد عليه بالنار. كذلك نشهد بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد، فأهو يفعل معصية أن يحكم عليه لأن الله لا يغفر له. فإن الله عز وجل أخبرنا بأنه يغفر للأصل، وناداهم إلى التوبة. وما في قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاث لا تتنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذن للحديث تحذير من القول على الله بلا علم ومن الاعتداء على الخلق والحكم عليهم بسبب أنهم يفعلون شيئا من المعاصي لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بأن الله لا يغفر ذنوبهم بل الله قد وعد أنه غفر الذنوب وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يحلف ويتألى بأن الله لا يغفر لكلان فإنه يعرض نفسه لإحباط عمله ومغفرة ذنب العاصي لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكدسي من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر أن لا أغفر لفلال إني قد غفرت له وأحبطت عملا فليحذر الإنسان وليخف على نفسه وهذا لا ينافي نهي العصاة عن المعصية وترغيبهم في الطاعة وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من النار والبيان لهم أن المعاصي أشباب تورد أهلها النار وأن الطاعات أسباب للجنة وميراتها هذا مأمور به شرعا يعرفه من آتاه الله شيئا من العلم والفكر في دين الله تبارك وتعالى يتألأ شيء يتألأ من الذي يتألأ يحلف يكفي يحلف. طيب طيب حديث واحد وله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط ما قنط من جنته أحد حق الحديث حق لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لأن الله شديد العقاب والله شديد العقاب للعصاة. وأخبرنا الله تبارك وتعالى بما أعد للعصاة من العذاب الأليم من النار التي وقودها الناس والحجارة فالمؤمن صاحب خوف من الله ورجاء فيما عند الله. المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فخوفه يمنعه من الوقوع في المعاصي، لأنها سبب العقوبة الله. ورجاؤه يجعله طامعاً في رضا الله وجنته التي هي محض فضل، دخولها محض فضل من الله. واقتسام منازلها ونعينها بصالح الأعمال فتجد المؤمن هذا معتقد يخشى عقوبة الله ويرجو رحمة الله كما مدح الله عباده الصالحين وأما الكفار والمنافقون والفجار فإنهم لا يخافون من الله عز وجل وليس من أهل الرجاء وإن كان يرجون فرجاؤهم لا يستندون فيه إلى برهان تجده ينغمس في المعاصي دائما وأبداً ويقول الله غفور رحيم هذا في في حق المسلمين وأما الكفار فإنهم لا يقولون الله غفور رحيم ولا تهمهم ذنوبهم لأنهم ما آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وأبعدهم الله لكن من عصاة الموحدين من يقتحب في المعاصي ويجترح السيئات ويقول الله غفور رحيم دائما أبدا وينشأ شديد العقاب وأن عذابه شديد كما قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فحذر الله عز وجل العباد من الوقوع في المعاصي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع في المعاصي لأنها سبب في غضب الله عز وجل وسبب في دخول النار والعيادة لله والنار لا تقيقها الأجسام ولا تقوى عليها الأرواح لأنها كما وصفها الله يا أيها, يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويؤلون ما يأمرون. بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمواله. قال مصنف علينا وعليه رحمة الله. والبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الحمد لله بسم الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن امتدى بكتاه قوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وسببها الأعمال الصالحة والمداومة عليها وعلى رأس الأعمال إقامة الفرائع وهي التوصيل والبراءة من الشرق والمشركين وإحياء السنن فريضة الصلاة مسائل أفكال الإسلام والإيمان والإحسان هذه الأسباب الموجبة للجنة التي إذا قام بها الإنسان أكرمه الله تبارك وتعالى بالجنة فطريقها سهل فعل الطرائض والواجبات وطرق المحرمات فَوَنْ أَتَى هَذِهِ الْأَشْبَابِ نَالَ الْجَنَّةَ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسُ وَالْنَّارُ مِنْهُلُ ذَلِكُ أي والنار أقرب إلى أهلكم من شراك نعله إذا أتى بأشباب دخول النار من الإشراك بالله عز وجل وإضاعة الفرائح وتعدي الحدود والغفلة عن اليوم الآخر وما أعدم الله أزوجد فيه لأهل الإيمان والطاعة ولأهل الكفر والفقوق والسيان فما على المكلفين إلا أن يأتوا بأسباب النجاة أشباب النجاة من النار وأصبب الفوز في الجنة ورد الله وتعالى. ما معنى شراك شراك شراك النار الشراك. الذي يحفظ الذي يربط في الرجل يعني يثبت به يثبت به النعب في رجل منتعد شراك معروف السيور التي لا تدخل النعال معال إلا بها معك. وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسخت فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري لأن لا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجا وهذا الحديث تفسير للمي قبله أن امرأة بغية أيدانية أحسنت إلى كلب وسطكت من العطف نجعت موكها أي الذي في رجلها فنزلت البيت فملتها ماء عبتها بالماء ثم شدت الكلب فقفر الله عز وجل لها بهذا الإحسان ذنبها العظيم ذلك دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي ثم قال ودخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من أشعة القرى وهو يبين أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي كذلك فإذا كانت هذه الإشاءة إلى الهرة أوجبت النار لمن فعلها حبشتها عن الطعام والشراب لا أرسلتها لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فاستحبت لذلك العذاب وهو يفسر كما أسلفت الحديث الذي قبله أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعبه وأن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعبه وذلك بالعمل يعمل الرجل العمل اليسير يلتغي به وجه الله ورضاه جنته فأكرمه الله لذلك ويعمل الإنسان الذنب الذي يحتجره يكون سببا في دخوله النار كهذه المرأة التي حبست الغرة لا أطعمتها ولا سبتها ولا أرسلتها تأكل من خشاج الأرض قال الزهري لأن لا يتكل أحد يعني لأن لا يتكل أحد على رحمة الله بدون أن يقدم عملا صالحا يكون سببا برحمة الله ولا ييأس أحد من الناس من رحمة الله بما يرى من شدة العقوبة لا يجره ذلك إلى اليأس من رحمة الله فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافر بل العبد المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء لا ييأس ولا يامن مكر الله لا ييأس من رحمه الله ولا يقنط من فضله ولا يامن مكره ولكنه يجمع بين الخوف والرجاء الخوف من الله عز وجل ان خوف من عقوبته ان عصى والرجاء في رحمه الله مع الاتيان بالأشباب التي يرجى بها مغفرة الله رحمته. نعم. وعنه رفوعة عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. نعم الناس. يدعون إلى العمل ليفوزوا بالجنة وقد يكون منهم التكاكل والتكاسل والتشويف ولكنهم يدعون ويراقبون وربما يؤخذ على أيديهم فهؤلاء يقادون إلى الجنة بالسلاسة وهكذا دعوة الكفار ليدخلوا في دين الإسلام فتجدهم في ممانعة وفي إعراب وصد فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام نعم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أحد أصبر على أذن يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري يدعون هذا الشكل يدعون يدعون يدعون له الولد فاعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري الحديث دليل صريح بأن الله تبارك وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة لا يعاجل العصاق بالعقوبة وإنما يمهدهم غير أنه لا يهملهم إذا استمروا على معاصي. فالله تبارك وتعالى يعصى ويدعى له الولد كما فعلت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وكما فعلت النصارى وقالت النصارى النصارى المسيح ابن الله وكما فعلت الكفار المشركين الذين قالوا ان السماك بنات الله وهذا تناقض بالله تبارك وتعالى وألن يسمعه الله تبارك وتعالى منهم وهو قادر عليهم لأنهم في قربته ولكنه حليم يمهل العاصي فإن تاب إليه رحمه وإن لم يتب عاقبه قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرا وهي ضالمة إن أخذه علي شديد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ جل يفلحه. أي أن انتقم منه لأنك ضال. وله عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ويوضع له القبول في الأرض وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة حديث أنت جرأت الحاج قال يوضع له القبول في الأرض وقع هنا في المطبوعة إثر كلمة ويوضع له القبول في الأرض وقع إثرها ما نصه والذي في صحيح البخاري أتم وسياقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحق الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض انتهى من صحيح البخاري وليست هذه العبارة فيما لدينا من مخطوطات هذا الكتاب وإنما فيها بعد قوله ويوضع له القبول في الأرض ما نصه وعن جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ولا شك في أن هذا أسلم وأبعد من التشويش الذي حصل بوجود تلك العبارة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سبارك وتعالى إذا أحب أكتاً ماذا يبريد إن الله يحب كلنا فأحبه في ذلك إثبات المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب عباده ويحبونه كما قال الله أزوجل يا أيها الذين آمنوا من يرخذ منكم عن دينه فشوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين على الكافرين الآية فالله أزوجل يحب المطيع من عباده كما يبغض العاقف. فإلى أحب الله الذي وجع عبدا لأنه أتى بأسباب محبته، من طاعته وترك معصيته. نادى جبريل: إن الله يحب خلانا فأحبه، ويحبه جبريل. ثم يغادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب خلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض يكون في الأرض مقبولا ورجلا خيرا يشهد له بالصلاة وهذا القبول يسجل من الأخيار لا من الأشرار لأن الأشرار يعاذون الصالحين وهذا هو الغالب عليه. ولكن الأخيار هم الذين يطلبون المبيعين لله تبارك وتعالى والآملين شفاعته لمن يرضاه يرضع لهم القبول في الحرب فلا تراه إلا محترما عند الناس وموقرا لأن الله أحبه وأحبه أهل السماء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 قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهم يشاهدونه ليلة البدر في قوة ضوئه لا تضامون في رؤيته دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبطارهم ثم الكفار فإنهم محيوبون لقول الله عز وجل ثم إنهم مع ربهم إذن لم ثم أرشد الذي صلى الله سلب إلى السبب السبب الذي يكون سببا في رؤية المؤمنين لربهم وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومن الصلاة صلاتان صلاة الفجر صلاة قبل طول الشمس وصلاة قبل بروض أي صلاة الحطر وصلاة الفجر من أهم الفرائض التي يجب المحافظة عليها لأن الله عز وجل خصهما بالذكر في تبدأ لحمد ربك قبل قلع الشمس وقبل غروبها فالصلاة التي قبل قلع الشمس صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبرداء هما صلاة العصر وصلاة الفجر رؤية المؤمنين ربه من نعيم الجنة بل من أجل نعيم الجنة وأن المؤمنين المحافظين على فرائض الله ومنها الصلاة يرون ربهم كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن الكريم قوله عز وجد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى من النظارة والبهى والثانية من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهذا هو معتقى أهل السنة والجماعة اثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وحجب الكافرين وقال لهم إذلك الخوارج والمؤكدة فإنهم لا يفضرون بالرغية بالرغية المؤمنين والحق نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب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 ولئن استعاذني لو عيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري هذا الحديث في بيان ثلاث مسائر المسألة الأولى التحديد من معادات المؤمنين وبغضهم وتلمس العيوب لهم والكذب عليهم فإنهم أولياء الله والله أز وجل لا يرضى أن يهدى ولي من أوليائه أهل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج أهل الإيمان في أركان الإيمان الشتة والواقفين عند حدود الله فلا يتعدونها هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى فالتحذير من معاداتهم وبغرهم وإيذائهم فمن فعل ذلك فالله عز وجل خصم ومن كان الله خصمه خصم المسألة الثانية ويوب المحافظة على الفرائض كلها سواء فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الفرائض المتعددة فإنها من أجل الأعمال وخير القربان وثالثا التدرب إلى الله تبارك وتعالى بالمستحبات من الأموال والأعمال سواء من العبادات البدنية أو العبادات المالية فمن فعل ذلك فقد أتى بأسباب محبة الله تبارك وتعالى له ومحبة الله للعبد غاية من الغايات. فإذا أحب الله أبداً أكرمه وأدخله فشيح جلتين فإذا نال الأبد محبة ربه حفظ الله جوارحه من الوقوع في المعارض حفظ شبعه وبصره وسائر جوارحه فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله تبارك وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وهذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بداية في قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إذا فيه إثبات صفة إثبات صفة النزول للباري تبارك وتعالى إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعارض بل ينزل كما يشاء ويليك بعظمته وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أنكر نزوله إلا أهل الفداء ثم في الحديث فضيلة الثلث الأخير من الليل، وأنه من مواسم الخير وموافع الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى ففيه الترغيب لذكر الله في هذا الوقت الثلث الأخير من الصلاة والتوبة والاستغفار. والندم على ما فرّ وسؤال الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة وإن الله وعد أمر العباد أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم بقوله عز وجل وقال ربكم أومئ أستجب لكم وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعنهم ينفذون وفي هذا الحديث من يدعوني يخافب الله تبارك وتعالى عبادة من يدعوني فأستجيب لكم بخير الدنيا والآخر وبشرط أن لا يأتي بموانع الإجابة لا يدعو بمأته ولا نطيع في الرحل ويطيب مشربه مطعمه ومشربه ولا يستعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قالوا قالوا وكيف يستعجل قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب. فينقضع عن الحبادة من يسألني فأعطيه من خيري الدنيا والآخر من يستغفرني فأغفر له ومغفرة الجنوب غاية من الغايات لأن الله إذا غفر جنوب العبد أغفره فشيح جلسي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 هذا الحديث فيه بيان أن الجنة جنات وذكر أن صلى الله عليه وسلم جنة كان من ذهب آني آنيتهما وما فيهما وجنة من فضة آنيتهما وما فيهما والجنتان الأوليان أرفعوا قدرا من الأخرين ويدل على ذلك قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فذكر الأولى بأوصافها وذكر الثاني بقوله ومن دونهما جنتان أعدهم الله سبارك وتعالى لعباده لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته وأن اكتشام منازلها للأعمال الصالحة فليست جنة واحدة وإنما هي جنان فيها أعلى وأدنى وليس فيها دليل ولكن أهلها يتفاوتون لحسن تفاوتهم في الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراؤون في الجنة كما تتراؤون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب لتفاول ما بينهم أي تفاولوا في العمل فتفاضلوا بابتسام المناجد ولذا فأعلى الجنان الفردوس وغفار صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وشفه عبد الرحمن صادق وصادق والقول تعالى في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء هل يعنى انهم يقين والكد الحديث على ظاهره كغيره من نصوص السفاه وليس تردد الخالق كتردد المخلوق لأن الله يعلم كل شيء فيقال فيه ما يقال في السفاه لا تشبيه ولا تنفيه ولا تحريف ولا تعطيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يمولى قال المصنف علينا وعليه رحمة الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يضففون ويزيدون وعواه مسلم والترمذي والنسائي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الباب باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جاء تفسيره من السنة حديث ابن عباس هذا الذي قال فيه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فجهالة الصحابة لا تضر والحديث من الأحاديث الصحيحة والقصة الغرض من إيراد هذا الحديث هو قوله حتى إذا بلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السم فيلقونه إلى أوليائهم فيه بيان أن عمار السماوات من ملائكة الله الكرام أهل باعة وخوف من الله تبارك وتعالى فهم يبلوا على الطاعة لا سبيل لهم إلى المعصية أبدا حملة العرش ومن حول العرش ومن دونهم من عمار السماوات أصبت وما أكثره وما يعلم جنود ربك إلا هو وفي الحديث الذي مضى معنا أطت السماء وحق لها أن تق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك شاكر لله تبارك وتعالى فإذا حدث أمر إذا حدث أمر سبحت الملائكة حملة الأرض ثم الذين ينونهم ثم أهل السماوات يستخبر بعضهم بعضا ماذا قال ربنا فيجيب بعضهم بعضا الحق قال الحق وهو العليل الكبير والله عز وجل يقول الحق ويهدي السبيل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتنطلق الشياطين من الأرض يركب بعضها بعضا حتى وصفها سفيان بيده قال هكذا يركب بعضهم بعضا إلى أنان السماء ليسمع الخبر من السماء فما سمعوه وجاء على وجهه فهو حق غير أنهم يجيدون كما جاء في الأثر فيكذبون مع الكلمة التي سمعت من السماء يكذبون معها مئة كذبة فلا يصدقون إلا بالكلمة التي سمعت من السماء وكذبهم هذا. من أجل تضليل الناس والانحراف بهم عن سنة الحق، فإذا خطف المارد الكلمة من السماء، فإن الله عز وجل حمل وحده، حماه بالشفق. فإذا خطف الكلمة رمى يدي الشهاب، فإذا أصابه الشهاب ذهب بما معه، وإلا لم يصبه، فألقى الكلمة التي سمعت من السماء على لسان السائر أو الكاهن. والساحل أو الكاهن يكذب معها, معها مئة كذبة فلا يصدق إلا بالكذبة التي سمعت من السماء وهذا عمل الشياطين الإنس وشياطين الجن تتفق أرواحهم وأفكارهم أتبارك وتعالى والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمي بنجم فاستنار ونحن نرى النجوم في السماء يرمى بها فتستنير بنارة تجيد على مثيلاتها فلما قال لهم ماذا تقولون لهذا في الجاهل قالوا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم وليس الأمر كذلك هذا فهم الجاهلية أن هذه الأنجم التي يرمى بها إما لولادة لولا عظيم وإما لوفاة عظيم وليس الأمر كذلك وإنما يرمى بها الشياطين الذين يركبوا بعضهم فوق بعض ليسمعوا الكلام من السماء الدنيا فيكذب فيلقوه ألسنة السحرة والكهنة فيكذب معه مئة كذبة ثم يضللون به الناس وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رشفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعبوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرايل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرايل فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرايل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. بحر قال ماذا قال ربنا يا إبراهيم فيقول قال قالوا الحق قال قال الحق قال الحق وهو الحق حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم قالوا لا قال الحق. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحى بالأمر تكلم بالوحد. في قوله تكلم بالوحي إخباة الكلام لله من وتعالى وأنه صفة الكلام صفة من صفات الله عزيزي. صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلاً وأبداً وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره وفي الحديث بيان أن الله تخافه مخلوقاته تخافه السماوات السب ويخافه من فيهن من عمارهن من ملائكة الله الكرام فإذا تكلم بالوحد أخذ فيه السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة ثم بيّن لماذا خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا بمعنى أؤشي عليهم ويلا من الله عز شأنه وفي ذلك عظة عظة للمكلفين من بني آدم أن يقدروا الله حق قدره ويخاف منه الخوف الذي يكون سببا في نجاته الخوف الذي يحملهم على فعل الطاعة وترك المعصية وقد وصف الله ملائكته بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أو قال خروا سجدا وذلك لوجلهم لأنهم لا يعلمون ماذا يراد من الأمر الإلهي لأنهم لا يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله عز شأنه ولما كان جبريل رئيس الملائكة وشريفهم فأول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل من أهل الأرض يبلغهم كلام الله تبارك وتعالى وهو عليه أمين كما وصفه الله إنه لقول رسول الكريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع هناك عند الله عز وجل ثم أمين فزكاه الله عز وجل فيكلمه من وحيه بما أراد بما أراد سبحانه وتعالى من خلقه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وفعل الطاعات وترك المعاصي ثم يمر جبرائيل على الملائكة وكلما مر بسماء وهو نازل بالوحد من عند الله عز وجل إلى الرسول البشري سأله ملائكته ماذا قال ربنا يجدين قال الحق وهو العلي القبير أي قال القول الحق الذي يجب اتباعه كما قال الله عز وجل في الحق أحق أحق أن يتبع في الحق أحق أن يتبع فيقولون كلهم كما قال شريفهم جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وقد كان ينزل بالوحي على الرسل ومن أشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالوحيين القرآن الكريم والسنة المضخرة في خلال 23 سنة والقرآن ينزل والسنة كذلك والقرآن وحي والسنة وحي وجبريل يبلغ ذلك بدون زيادة ولا نقصان وأنواع الوحي كما وردت في القرآن في قوله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوثي بإذنه ما يشاء هذه أنواع الوحي إما أن يلقي المعنى في القلب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عنه وهذا خاص بالسنة وأما القرآن فإنه بألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل لا يتصرف فيه جبريل ولا يتصرف فيه محمد عليه الصلاة والسلام ولكن جبريل سمعه من الله وبلغه كما سمعه ومحمد سمعه من جبريل وبلغه أصحابه كما سمعه وأصحابه بلغوه من بعدهم وهكذا جيل بعد جيل ليس لهم في القرآن الكريم إلا التبليغ بعضهم يبلغ بعضا فلا يزيد حرفا ولا ينقص منه حرف لأن الله تكفل بحثوه في قوله أزوجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ولكن ألقي المعنى في قلبه فهو يعبر بلقضه فنسبت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله أحكامها وأوامرها ونواهيها وأخبارها كل ذلك وحي من الله عز وجل يجب امتثاله كما يجب امتثال القرآن الكريم فهي شقيقة القرآن في الأحكام والعمل بما فيها من الحلال والحرام ولما اكتمل الوحي في 23 سنة جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل عام مرة جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الأخير دارسه مرتين في رمضان فصار محفوظا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ظلن له ذلك قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه فتكفل الله له بحفظه في صدره وحفظ معانيه فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بلاغ وبيانها أكثر بيان وأنزل الله أزوجل اليوم أكبرت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا بعد أن مضت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية ثلاث وعشرون سنة ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى فصار موته فاجعة كبرى ومصيب أغمى اهتبك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما فمنهم من ينكر موته ومنهم من من هو مضطرب حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله فقال له تب حيا وميتا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 قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتصم فأكمل الله الدين وأتم النعمة على هذه الأمة فصارت الأمة بين شاكر لله عامل لهذا الدين وبين كافر وجاهد لهذه النعمة ومضطرق في حياته وذلك لتجدير الله تبارك وتعالى فأتباع الحد هدوا إلى صراط المستقيم وأهل الباطل ظلموا أنفسهم لأنهم ضلوا عن سواء السبيل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه والمسنف علينا وعليه رحمة الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبر بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقصم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويفسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل, من أسفل شيء من، حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين كتاب كتاب أصول الإيمان وأصل الأصول تقدير الله تبارك وتعالى حق ذدري وذلك بمحبته فوق محبة كل مخلوق. كما وصف الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله وتوحيده تبارك وتعالى بصرف كل عبادة مالية أو بدنية له وحده دون شواه ونفي العبادات عما شواه وإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات من تقدير الله حق قدره والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تقدير لله عز وجل حق قدره فمن فعل ذلك فقد قدر الله حق قدره بخلاف ما عليه المشركون الذين قال الله في حقه وما قدر الله حق قدره أي المشركون بدليل ختم الآية في قوله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون كمال قدرته وأنه هو المستحف أن يعظم ويقدر كما يجب له عز شأنه بينا بعضا من موجبات ذلك فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إذن هو القادر على كل شيء والقاهر على كل شيء يجب تعظيمه سرًا وعلى قولا وفعلا وفعلًا وباطنا وباطنًا لأن شأن الله عز وجل عظيم والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشبكم أي أنه أجل شأنه يوم القيامة له شأن مع مخلوقاته فيقبض الأرض ويطوي السماء كما قال عز وجل يوم نطوي السماء كطيس يل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاحقين فطي السماء وصفها الله أزدر وصفه الله بقوله يوم نطل السماء كطي سجل للكتب طي الورقة على المكتوب ولن يعجد الله شيئا لأنه القادر على كل شيء والقاهر حقوق كل شيء غير أن المشركين الذين جعلوا معه آلهة من دون الله عبدوها رجاء منفعتها ورجاء دفع الضر منها ما قدر الله حق قدره فصرفوا العبادة لغيره ولا في حال الضرا والسراء إلى غير الله تبارك وتعالى وكثيرا ما يشركون بالله عز وجل في حال السراء الرقة أما في حال الشد فقد يلجعون إلى الله ولا ينفعهم ذلك لا ينفعهم في الآخرة وحديث أبي هريرة يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة يقبض الله الأرضا بيده كما قال عز شأنه والارض, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه وذلك على الله يسير فلا تبقى ار ولا تبقى سماء كما نراها بل تتحول الارض وتتحول السماء عن الخلقة التي هي عليها في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل الأرض غير الأرض أي الهيئة غير الهيئة وإلا فهي الأرض ولكن لا تكون على هيئتها وإنما تبدل لأن الله يقبضها. بيده ويقوي السماء كذلك كما قال الله كطي السجل للكتب بيده ثم يمجد نفسه وهو أهل للمجد فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض ملوك الأرض الذين نشأوا على هذه الدنيا وتعاقبوا على الملك والرئاسة والجاه والسلطان فمنهم العادل ومنهم الظالم فالله تبارك وتعالى يمجد نفسه ويبين بأنه في ذلك اليوم لا يسند الحكم إلى أحد ولا ملك لأحد ولا تصرف لأحد كل من كان على وجه الأرض من ملوك ورؤساء وجبابر وأتقي كلهم لا يملكون مثال ذرة يوم القيامة ولكن الله وحده هو الذي يتصرف في مخلوقات الأرض والسماء ويفصل بينهم وينزلهم منازلهم بحسب ما أصلفوا في الأيام القادمة بمن الملك يقول لمن الملك لمن الملك فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد الكفار وفي حديث ابن عمر ما يشهد لحديث أبي هريرة من حيث الدلال على المأنى إن الله يقبض يوم القيامة الأراضيين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا المليح كما تقدم من قبض الله عز وجل للأراضيين يوم تبدل الأرض غير الأرض وطيه للسماوات يوم نطلع السماء كطي جل للكتب ثم تكون في يديه ثم يقول أنا الملك وفي رواية في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر أي خطيبا في أصحابه فقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبطه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر وفي آخر الحديث فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك في رواية ابن عمر وهو يحكي ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرك يده ويقبل بها ويدبر يمجد الرب سبحانه وتعالى يمجد الرب نفسه الرسول يخبر بأن الرب يمجد نفسه بأي شيء يقول أنا الجبار وهذا الاسم دل على صفة الجبروت وهي صفة كمال لله عز وجل وأما الجبارين من أهل الأرض فصفاتهم صفات ذم لهم أنا المتكبر صفة كمال لله تبارك وتعالى وأما المخلوق فإن الكبرياء صفة ذم له يعاقبه الله عليها أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به يعني من شدة تعظيمه لله تبارك وتعالى ووصفه لربه كما علمه كما علمه رب فهذا بيان لما سيكون يوم القيامة من التصرف الإلهي في أكبر مخلوقاته بالنسبه إلى الأراضيين وإلى السماوات وإعلام أن الحكم لله عز وجل لا حاكم سواه ولا يفصل بين الخلائق إلا الله وحده لا شريك له نعم وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ماقتك من عقالها قال فخرجت في أذرها فلا أدري ما كان بعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بما يتركب على الأعمال الصالحة وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بوحي من الله عز وجل فقال, فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قبلة معروفة قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا ولم يقولوا كما قال بنو تمين بشرتنا فأعطنا قالوا قبلنا فصاروا أطوأ ووفقوا وألهموا للقول الصواب الذي يريده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرضه على الماء وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كان الله ولا شيء معه من هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها كان الله عز وجل ولا سماوات ولا أرض ولا أرش ولا كرس ولا شيء من مخلوقات الله فخلق العرش وهذا هو القول الراجح هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش الصحيح أن العرش قبل القلم وليس قبل العرش شيء لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على القلم وكتب في اللوح المحفوظ إذاً فالأرش قبل القلم وليس بعد الأرش خلق إلا القلم فخلق الله القلم الذي كتب به الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو أشرف الأغلال على الإخلاص كتب خلق الله القلم وكان عرشه على الماء فخلق القلم وقال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة فيرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة من خلق المخلوقات واعمال المخلوقات وكل شأن من شؤون المخلوقات في السماوات والأرض أراده الله تبارك وتعالى وجرى به القلم فما جرى به القلم في اللوحة المحفوظ لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل مثل ذا وهذا هو التقدير الأجلي وجميع التقادير التي جاءت بعده موافقة له جميع التقادير التي جاء ذكرها في النصوص موافقة لتكدير الأزلي التكدير في بطن الأمر كما في حديث ابن مسعود أن الجنين إذا نفق فيه الروح أمر الملك بكتابة أربع كلمات رزقه وأمله وشقيون أو سعيد وهو موافق لما في اللوح المحفوظ قد كفه والتقدير الحولي من العام إلى العام الأجل نعم رزقه واجره وأمله وشقيه وسعيد تقدير الحولي الذي في الليلة المباركة في رمضان يقدر الله أعمال السنة القادمة من الإحياء والإماتة وغير ذلك مما يجري في الكون فيما ملك السماوات والأرض وهو لا يتخلف عن التقدير الأجل والتقدير اليومي الذي قال الله عز وجل عنه كل يوم هو في شاء لا يختلف عن التقدير الأزلي، ولا يختلف عن التقديرات التي شبهته، تقدير الحولي والتقدير الذي في بطنه، وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد في كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات من خير وشر. كذلك لا يتخلف عن اللوح المحفوظ ما كتب في اللوح المحفوظ بل هو مستنشف من اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا ننسخ ما كنتن تعملون فلكمال علم الله احاطته هذه المقادير كلها محتفظه لا تختلف ولا تتناقض ولا يمكن أن يختلف شيء فيها أبدا بل يعود إلى الأم وهو اللوح المحفوظ الذي قال الله عز وجل في شأنه وكل شيء أحصيناه في إيمان المسلم وقال في لوح المحفوظ قال الراوي فأتاني آت فقال يا عمران أي ابن حسين حلت ناطتك من عطالها يعني ليدركها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان فلا أدري ما كان بعد نعم وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت, وهلكت الأنعام فسسخ لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك تدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله وسبح رسول الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته لها كذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يأبط به أطيط الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود هذا الحديث دل على مشايد الأولى أنه يجوز لبعض الناس أن يخاطب الإمام وهو على المنبر في الحاجة التي يحب أن يقضيها وهو حكم عام إذا بدت حاجة لأحد المصلين على الإمام وهو يخطب لا حرج أن يخاطبه وينادي. لأن هذا الأعراب نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ثانيا بيوب الاهتمام بشأن المسلمين وفي الأثر من لم يهتم بشأن المسلمين فليس منهم فلا بد من الاهتمام بشأن المسلمين بقدر الطاقة ketiga